ل أ س و ل ه ا ل ن ا ل ل س ي ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ا س ل ي م مالك م و ت و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م 「今まで」<音楽> o h ا أن ي ب د ل ه م ا ر ب ه م الله خيراً ا وأقرب ر ح م ن ى